أنت الحبيب المصطفى أنت الأبي يا خير خلق الله خير المرسلين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 أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى بالنور والإسلام والحق المبين أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين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 بر الأمان أنت نبي الهاشمي محمد أنشاك ربي رحمة للعالمين أنت حبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من لا الكبير and والحق المبين. right l You know good news on حباك الله خير رسالة فيها قطعت الشك بالأمر اليقين علمتنا حسن الفضائل والقيم ميزتنا بالدين من بين الامم لما حباك الله خير رسالة فها قطعت الشك بالامر اليقين انت الحبيب المصطفى انت الامين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من لا الكون قدا وحاله بالنور والاسلام والحق